لحمي على خيرك وبحلالك كفور يشغلني غيرك عن جمالك يا من سيطر جنابك على المشاعر رهين دمعت مصابك فارض الخدمة سادس وظل بسد شاغل بالي هاجس مثل ما لاقته بشف المحابس يظل لايق علي ثوب المجالس ردت يا دنيا ودين دين أظل يمك يا حسين مشدود بعين سيدي من فاز التروب تكعد بعد لهفه محبتك لحبايب وحق لمعت قبابك والمناير رهين اندمعت مصابك هل نواضير إذا ما بيشرف خدمة عسى لا شير ببرز يشغلني غيرك عالجمالك يا من سيطر جنابك المشاعر، رهين دمعت مصابك هل نوابه إذا ما بيش رب خدمة عسيلة جانباته يا حسين يا حسين يا رغم غامل وهم شفتك حقيقة يا هل من في سقيمة شهيقة العريش دمك صباك شدرة حقيقه ورسام القليب صوب الحق طريقه تظل فوق الأوهام رغم زين في الأيام المجد بس للختام سيدي فلّوا واشوفك للمنيه ولي اربع حروفك ابجديه وعشت كل السنة الهجريه عاشي رهي دمعه مصابك هل نواضي إذا ما بيشرب خدمه عسى لا جانبات شير جمالك يمن سيطر جنابك على المشاعر رهين تبعت مصابك هلنا واضين اذا ما في شرب قدما عسال على جانباك حساء حساء حساء يا اللي معيشني بؤثر نعيمه خدمتك تك شاهد الفطره السليمه منو مثلك يا بو جفن خيام احترقت وصار النخيمه شكثر واقف وياي فقط يمك مولاي العطش احلى من الماي سيدي عيشنا بمدة ايدك ويظل سلوة كف عضيدك ضيدك احسن كل شي غايب وانت حاضر رهن تمعت مصابك هلنا نواضر اذا ما بين شرف خدمة عسى لا جاني باجر ببيت لحمي على خيرك وبحلالك كفور يشغلني غيرك تران بسمك مصيري قليلك غرقت صفحت كثيري دعيت مسلم المنبر ضميري إلهي لا تبدل بغيري شلت حبك ممنون علم سدعين الكون ولا اللي اليحجون سيدي كالو مراتب بالمحبة يظل حب المواكبة على رتبة ولأن دمع البصار يجل البصاير رهن دمعت مصابك هل نواضر إذا ما بيش راف خدمة عسى لجانبات يشغل بغيرك عن جمالك يمن سيطر جنابك على المشاعر رهين دمعت مصابك هل نواضح